لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدر Kali 我ya أَنَّ اللَّهَ جَاعِلُ مَنْ حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحت يُظَاهِرُ أَنَّهُ خَانَ دِينًا فِي ظَاهِرٍ كَفِي عَنْهُمْ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ُمُِوبِنه وَرسُولج وَطُ يوه وَتك قروه وَتُ سَنج